إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه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 يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة الْعَذَابِ العذاب تُنْقِذُ تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف تَجْرِي تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم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 قل افريت ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله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 إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ ومن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عليهم بوكيل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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ, عبادك فِي مَا كَانُوا فِيهِ ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به, به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنه ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إلى ربكم وَأَسْلِمُوا له من قبل أَن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون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 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ من الشَّاكِرِينَ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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ من فِي السَّمَاوَاتِ ومن فِي الْأَرْضِ إِلَّا من شَاءَ الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ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 يتلون عليكم آيَاتِ ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كَلِمَةُ العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أَبْوَابَ جهنم خالدين فيها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 من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم